تلاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسبيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. سجلت هذه تلاوة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه لمدينة القاهرة في عام 1979. أخو تيمان والإسلام نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة النساء. للقاري شيخ شعبان عبدالعزيز الصيعة أعوذوا الله من الشيطان الرجيب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم wat te mm -hmm. سيت بالطيب ولا تكون mean ذلك <تصفيق> أظن بابا بنفذ ت ان خب لا لكم مع شيء من نجوم ولا su u اون و I'm We ومن... فإذا دفع ترك الوالدان والأقربون in my